النهارده الحلقه الاخيره من سميها باسماء 29 يوم ب 29 اسم كل اسم له معاني اثناء ومعاني اتسدى فترتنا السليمه وفي معاني اتسدى تفكير عميق عشان نعرف مدركها المستوى لكن اللي مفيش اختلاف عليه أبدا ان 29 اسم بيساعدوا التدبر والتأمل والتفكر وده المغزى الأساسي والهدف من البرنامج ما نقدرش ننكد ابدا انكم سبرتوا علينا كتير سبرتوا على سعادكم كل والكلام اللي بيتقال سبرتوا على سعادكم لينا لو في اختلاف صبرتوا على احترامكم للرأي الآخر صبرتوا على السعي والتدبر لتسمية كل اسم في حياتنا باسمه الحقيقي وعشان كده مسك الختام الحلقة النهاردة عن الصبر يعني ايه اصلاً صبر يا دكتور <تصفيق> يعني اه يعني محتاجين معايين كتير والله يا هي من هيحزن او حزين ان برنامج خلاص خلاص ليه براكس سميها <تصفيق> بقى سميها <تصفيق> اللي جاي كتير ان شاء الله وإذن الله ايه ان شاء الله بإذن الله بس الاول عايزة اقول للمعظم الناس ان اللي بيعملو في <تصفيق> قوله اسم تاني هو قهر وكتف ما مش في العلوم طبعا واكب معظم الناس هم الصبر اللي بيعملوه هو كتم وقهر واجبار النفس على يعني عدم التعبير عن الانفعال وبالتالي بيسموا كده صبر خلينا ناخد جولة سريعة في الكتب الساموية وعكده نبدأ نشرح الصبر إزاي الإنسان يعمله صح عشان يوصل مم. للأهداف اللي أعزي بسفوله تمام أوكي في الزبور انتظر, الصب... انتظر الرب واصبر له ولا تغر من الذي ينجح في طريقه مم. لو كان بيعمل حاجات سلبية ما تتغرج بأنه نجح يعني أنا ممكن في الآخر تقلب عليك لأني لك يا رب صبرت أنت تستجيب يا رب يا إلهي التورا انتظر بصبر ما تنتظر من الله لازمه ولا تتردد لكي تزداد حياة في أواخرك ويل لكم أيها الذين فقدوا الصبر وتركوا الطرق المستقيمة ومالوا إلى طريق السوء لأن الإنسان أول ما يسيب الصبر يبدأ يحاول يفكر في أكثر حاجة تجيب نتيك بسرعة في عمل غلط لا يفلت الخاطئ بغنائمه يضيع الرب صبر التقي ده في التوراة في الإنجيل أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية وآية تانية والصبر تزكية والتزكية رجاء آية أخيرة ها نحن نطوب الصابرين قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف في القرآن يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين هم. آية ثانية ولمن صبر وغفر لمن صبر وغفر هم. إن ذلك لمن عزم الأمور أولئك آية ثانية ثالثة أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة في سيئة بيدرؤها بالحسنة ما يعرفش أنك الصابر ومما رزقناهم ينفقون أخيرا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا مم. يعني لو حد بيكيد وعاوز يعمل لك مكايد الكيد هو تدبير السلبي في الخفاء تمام وبالتالي لو حد بيكيد علشان يعمل لك مشكلة أو يعمل لك حاجة سلبية لو أنت بتصبر تتقي ربنا مستحيل الكيد بتاعه يضرك اه ايه الصبر بقى ايه الصبر الصبر هي حالة توازن الجسم وثباته باسترخاء أثناء الوصول للهدف عكس التوتر واللخبطة وال والاستعجال بمعنى لو أنا قلت إن الصبر الحقيقي لأن فيه صبر غلط صبر حقيقي الصبر الحقيقي هو اللي له شرطين عشان تحقق الصبر ده وهدي أمثال عاملية عشان نفهم الحالة بتمشي زي الصبر الحقيقي هو الصبر اللي بتكون عامله بمزاجك هم. ومرتاح وهادي أثناء ما أنت عليه وبالتالي نتيجته هو وصولك للهدف بمنتهى السرعة لأن الصبر وسيلة مش غاية آه. الصبر وسيلة مش غاية حلو كده؟ يعني العربية وسيلة أنا نازل أركب عربية عشان أوصل المشوار هم. اللي واخدين الصبر غاية بينزلك عبية ضعافة عربية يركب العربية ويفضل قاعد فيها ويفكر ان الصبر هو الغاية الصبر وسيلة واستعينه مم. بالصبر والصلاة هو وسيلة لوصول الاهداف ازاي الانسان يعمل الصبر الحقيقي مم. اللي هو عامله بمزاجه ورايق وهو فيه انتبهي كده هدي مثال بشري شوية او مادية على فلوس آه. نفترض اننا النهاردة عندي مشكلة مادية واما هيحصل مشكله بكره مثلا ما دفعتش فلوس معينه خسرت في البورصه مثلا وعايز الم الدنيا بسرعه والا هيحصل لي كارثه اكبر فمتوتر وقلقان وعمال احاول اكلم حد من هنا يمكن السلف سلف من هنا او حد من هنا واعصابي متوتره حلو كده عمال اجري هنا وهنا هل ده صبر عمال اكلم حد عمال اكلم حد وفي حاله توتر ده اسمه صبر لا السعي اللي انا بعمله حالتي النفسيه ده صبر ولا هنا مش صبر هم <تصفيق> صابر ممكن ابقى هادي عمال اشوف حد هنا ما لقيتش هادي وبشوف تاني انا صبر أوه. طب انتبه كده متوترة الآن بكلم حد بكلم حد بشوف هنا بعد والوقت عمال عدي يعدي يعدي <تصفيق> دخلت الساعه 10 بالليل 11 بالليل بكره هيحصل لي مصيبه لو ما دفعتش فلوس <تصفيق> ايه اللي بيحصل توتر بيعلى والقلق بيعلى صح كده طب كلمني صاحبي قالي في ايه بس اهدى قلت له بس عندي مشكلة كبيره وكذا قال خلاص محتاجين له طول مبلغ كذا قال لي خلاص اتطمن هجيبه لك اتطمنت هقفل السكة وحس بايه استضرت بقى <تصفيق> ما أنا بكرة عندي مصيبة برضو كده بقيت صبر بجد مم. وبمزاجي وبروآن ولو دخل علي حد يقين رايق ودندن يا عام عندك بزيارة بكرة اي مشكلة خلاص هتتحل إيه, ايه اللي فرق ايه اللي فرق من الحالة دي والحالة دي خلقت أصبر بجد يقينه ان الفلوس جاي وان ايه يقينه في صاحبه <تصفيق> <تصفيق> يقين في صاحبه يخلك تصبر بجد يبقى يقينك في أنك ستصل يجعلك تصبر وتبقى رايق المشكلة بقى يا سارة أن عندنا علماء كتير للأسف لأنه موضوع اليقين موضوع نفسي خطير دقيق شوية ويعني عملوا حاجة نسفة اليقين عند الناس وزي ما قلتك قبل كده عارفة هعيدها تاني المثال بتاع التليفون لما نجيب عشرين شخص أو عشر أشخاص أقول لهم كلمة من هنا أو تتنقل, تتنقل تتنقل تتنقل توصل لرقم عشرين مختلفة تماما م. عن أول جملة طلعت فده اللي حصل أول سورس ديني قال لنا الدعاء مثلا في ربنا قال لنا إيه ادعوني أستجب لكم م. آية تانية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي آية تالتة أما يجيب المضطر إذا دعاه ده كلام ربنا هم. كلام النبي كل دعاء مستجاب ما لم تستعجل وحديث ثاني سل تعطه حلو كده؟ تاني اللي وصل بقى هفاجئك دوقتي لو انت دعيت يمكن ربنا يستجيب لك ويمكن يشيلك حاجة وحشة آه. ويمكن يأخر اليوم الايامة نسفلك اليقين هم. هي دي الكارسة يعني انتبهي كده هرجع للقصة بتاعت صحبي انا قفلت بها أنا رايق أنا متدخلة زوجتي مالك رايق كده قلت لها فلان قال لي هستجبلك هجبلك الفلوس قلت, لي لا قلت لها أه قلت لها أه قلت ده يمكن يجيبها لك ويمكن يجيبلك بدلها بضاعة ويمكن يأخرها اليوم القيامة ولا نعم وهو ما غيره وهرجع تاني مش عرف أصبر لا بس في حاجة مهمة قوي أن انتبهي بس كده انتبهي بس انتبهي كده أنا بتكلم على حته اليقين صح ان انا متاكد ان النتيجه هتيجي فانا رايق متاكد, مش متأكد. ممكن معلش اقول حاجه اتفضلي حاجه انا متاكده <تصفيق> ان في خير هيحصل سواء الفلوس جت او ما جاتش في خير مش شرط الوسيله او ان الفلوس هي اللي هتيجي وده خير ليا ما يمكن مش خير ان ادفع الفلوس ويمكن حاجه ثانيه فربنا متدخر لي الخير انا هنا بتكلم على جزئيه اليقين اه اليقين على مثال اللي قلته انا مش هيحصل لي مشكله بكره هم بقيت هادي عندي هتوتر تاني وهقلق تاني هم. حلو كده تمام واحد النهارده عنده مرض ما عندوش ياخين هو هيخف فيفضل صابر وكابت يوم المرض يزيد وما يشخبطه الصبر لو اسمك كابت عشان جاي بقول سميها يبقى اسميها ده كابت مش صبر ده قهر مش صبر لما تبقى واثق ان انت عارف انك عملت حاجه وعرفت الحل وواثق ان هتبقى كويس ان شاء الله الرحمن فهمت الطريقه خلاص وايه اللي حصل هتبقى رايق وهتصبر كده <تصفيق> سيدنا سيدنا أيوب. إيه رأيك إن القصة المتدرد الأول عشان موضوع اليقين عشان بس الناس ستفهم صح أوه. المشكلة ان في حديث صحيح بيقول ما من عبد يدعو دعوة إلا استجيبت له أو أخر عنه من الشر مثلها أو أجلت إلى يوم القيام طب إيه بقى ما حديثة عديث صحيح بس الفهم بتاعه أو المعنى بتاعه مش كده أمال إيه؟ المعنى بتاعه مش ييمكن ويمكن ويمكن لأ ده هنا الحديث بيقول لك التلات احتمالات او الثلاث احتمالات اللي انت هتبقى عليهم لما تدعي لا ثالثة لهما لو انت بتدعي ويقينك عالي ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة لو يقينك عالي هتستجاب طب لو يقينك قليل ما تقلقش مراحتش عليك هيتشلك من الشر مثلها بس علي يقينك بقى لأنك انت السبب طب حيك فهمت النبي الحديث كنوية اليقين دي هو انتبهي كده لو انا النهاردة قلت احنا قعدين في السوديو هو م. وقلت ما من شخص منكم النهاردة هيروح بيته إلا ماشي أو بعربية بتاعته أو بمواصلات هل معنى كده أنه مش كل واحد بيختار آه. وهو السبب م. فالنبي بيقولك بقى مفيش حد هيدعي إلا يا دي يا دي وهو السبب كله من جوه يعني انت الاحتمالات دي كلها هي احتمالات الدعاء لو انت بتدعي بيقين هيستجاب ما بيقين الاحتمال التاني هيتحقق اللي هو هيشيلك بشهر مثلها طب ما فيش يقين خالص هتجيلك يوم القيامه بس انت سبب انك يقينك بايظ اصلا يعني الثلاث احتمالات دي كلها انت اللي عاملهم انت اللي واقع فيها فلما انا اكون فاهم بقى ان ربنا بيستجيب الدعاء وبيستجيب المية لو ما استجابش هقول خلاص هتشيل لي حاجه بس انا لازم فهزود يقيني وهبدأ أعملها أكتر عشان أوصل هبعرف أن أنا سبب مم. ولو انت انسان خير هتخليها خير نرجع مم. بقى للصبر كمان عشان يبقى الإنسان مم. ما يعرفش يصبر الصبر الحقيقي إلا لما يكون موقن هل إن نتكلم عن قصة سيدنا أيوب بعد الفاصل إن شاء الله, الله. نتلع الفاصل ونرجع دي <تصفيق> رجعنا تاني وبنتكلم عن الصبر وإحنا دلوقتي حدرتك إن شاء الله تحكي لنا كده سيدنا أيوب والمغزى منها معنا سريعا كده بقى مم. سيدنا أيوب عليه السلام الشيطان كان غني وعنده أموال وعنده جاه وعنده مزارع وعنده أولاد مم. كويس فالشيطان جيه أسويس له وقال له هو أنت فاكر أنك بتعبد ربنا بجد أنت عشان غني بس بتعبد ربنا مم. لو بقيت فقير وربنا خد بينك كل ده مش هتعبده فسيدنا أيوب قلق وبدأ يفكر في الموضوع معقوله ربنا خد مني كل ده هيروح مني مش هعبده بدا لا فالمهم حصل حريقه في مزارع عنده وناس هربت وهو بدا ايه الاكثر بدا يخاف اكتر فقعد تاك تاك تطك تطك كل المشاكل تنها عليه واحده ورا الثانيه والثالثه البيت وقع على اولاده المهم في الاخر بقى كل ممتلكاته راحت واصبح عنده مرض شديد فالشيطان لعب لعبه مع اهل القرية قال لهم ده اللي كان معامل فيها نبي ده ملعون ربنا لعنه اطردوه فراحوا تردينه من القرية وهو صابر مم. حلو كده؟ المهم تردوه من القرية بدأت زوجته تشتغل خدامة بعد بكالا عندها خدم وحشم بقيت شغالة خدامة عند أهل القرية عشان تجيب فلوس مم. وهو صابر عال 18 سنة بتلي أيوة انتبهي كده بقى أهل القرية الشتان قال لهم ده دي مرات الملعون اتردوها لحسن الله هتحل عليكم فتردوها وهو صابر مم. فالفلوس عندهم خلصت ما عادش عندهم مصدر للرزق فاضطرت إن هي تقطع ضفيرة من ضفيرها وتبعها وهو صابر مم. ركزي في الجملة الخاطيرة لأولاد لوقتي خاطيرة جدا جدا جدا لما قررت تقطع الضفيرة التانية علشان تبعها سيدنا أيوب قرر يوقف الصبر لأنه أنا عامله بمزاجه ودعا ربنا إيه؟ آه ده هو كان صابر بمزاجه عشان يثبت لربنا ان مهما الدنيا تبوز انا بعبودك يا رب مم. فلما لقاها خلاص ما عادش قادر مش هيزبر قهر بقى استخدم الدعاء لانه عارف انه نبي ولا دعا تستجاب بس ما كانش عايز يدعي مم. وحتى لما دعا دعا بأدب ربي اني ما الثانية وانت ارحم الراحمين فربنا فرج عنه كل اللي فيه بعد 18 ثاني كان صبر بمزاجه مم. مش زي ما الناس فهمها صبر غصب عنه وقهره ومشاهده هو اللي كان عايز كده عشان كده هي أعظم قصة صبر في التاريخ بمزاجه مم. سيدنا محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة كان مستحيل حد يجيله ويقول له اسبر واحتسب غصب عنه لا بيخيره. كان بيخيره انشئت دعوته لك ربنا يفرجها وإن مم. شئت صبرت ولا كان جانا شنجوا بقى مزاجك مم. زي المرأة اللي جات له أيها المرأة كانت عندها سرع فكان بتتكشف قال لها إن شئت تعوته لكي وإن شئت صبرت وكان قلت له أصبر ولكن ادعو الله لي قال لا أتكشف مم. بمزاجها فالصبر يكون بمزاجك انتبهي كده سيدنا عقوب عمل النوعين بتوع الصبر مم. الصبر القهر الصبر الحقيقي مم. لما ابن يوسف اتاخد قال إيه قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وكن كاتم جواه الصبر ده لو جينا من ناحية الطاقة بقى بيولي الطاقة السلبية في الجسم فاللي حصل أن ابنه الفضل بعيد عنه فترة طويلة والابن الثاني اتاخد كمان السلبية بتنهان معايا وبعد كده لما, لما, لما ابنه تاني اتاخد إيه اللي حصل من البكاء والحزن عينه إيه اللي حصل فيها <متحدث> راح تذهبت عيناها بيضت عيناها صح كده؟ <متحدث> طب انتبهي بقى لما عمل الصبر الحقيقي اللي هو بقى بيقين ان ابني جاي قال قال بل سولت لكم انفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا عسى عندما تقل الله معناها الوجوب إيه اللي حصل ساعتها؟ تاك تاك تاك تاك تاك تاك تاك تاك وبسرعة نظره ديه وشاف أولاده وكله رجع تاني لما عمل الصبر الحقيقي الصبر اللي هو ايه صبر بروقان صبر وانا عارف ان النتيجه جايه صبر وانا عارف ان اللي انا فيه ده خير خير لانه أكيد بينظف لي ذنوب انا عاملها فهو خير ما هي نقطه تنظيف الذنوب دي بقى ندخل في حلقه الجزاء مع الصبر أوكي. <تصفيق> يعني هل دلوقتي يعني عشان انا بصبر بصبر اصلا بقى على ايه يعني انا فرض ان انا خلاص ده من اعمالي وده اللي اتفقنا عليه في حلقه الجزاء ان دي من من أي اي حاجه بتحصل فبصبر على ايه بقى اصلا أيوة. بصبر على أني أبقى رافض ما هو خلي بالك الرفض بيخليك مش صبر رافض الحالة الإنسان بيرفض الحالة ليه؟ هم. لأنه فاكر أنها تفضل كيها عطول فرفضها الصبر معناه إيه؟ أنا متأكد أن النتيجة جاية إيجابية فأنا متداقل إيه؟ إيه بقى؟ يقوم ده يخلي الإيجابي يجيب سرعة يعني هديكي المثال مثلا الناس, اللي الناس مثلا لما يبقى حد عنده مشكلة يقوم أين منفعي يقوم خليني أضربها مثال على السياسة دلوقتي مم. على الأوضاع السياسية في مصر الأوضاع السياسية الناس بسبب عدم الصبر على الوصول النتائج بتنزل بسرعة وعايزة تغير وعايزة تعمل بإجبار يقوم يحصل لخبطة أكتر وأكتر وأكتر لا لك ما صبرتش ما طبقتش الصبر الطالب اللي مش صبر على ان هو يعضي يزاكر ويهدى كده يقوم متوتر وألآن وخايف لأنه مرعوب من النتيجة مم. واحد عنده مرض مش صابر على المرض وقاعد مخنوقه متضايق إيه اللي بيحصل؟ المرض بيزيد لكن لو أنا أدركت إن أنا طالما ربنا طالما جالي مرض في وسيلة تخليه يروح فنهاهدى كده وهستعين بالصبر الصبر معناها تهدئة الانفعالات السلبية هبقى أحافظ على الاسترخاء وحافظ على الهدوء لأنها هاتيجة هاتيجي بإذن الله طب أنا بس الخلط البسيط ان هو ما okay. بين إن أنا دلوقتي قلنا في حلقة الجزاء ان إنت عامل غلط وعمل أخطاء كتير فده من أعمالكو يعني أي حاجة عملت فدي من الأعمال صح تمام؟ لو أنبت نفسك وش هتصبر لو أنت عارفت إن <تصفيق> أنت السبب وأنبت نفسك ده مش صبر برضه بس حرتك قلت حاجة تانية إن إحنا الوقتي لازم نبحث القصة المشكلة اللي أنت عملها في حياتك عشان تتخلص من المشكلة من غير غير اللي تلاقي اللي جاء أو لو أنت بحثت من غير صبر مش تعرف توصل يا ربي أنا السبب بس فين بقى عايز عرف فين وقاعد نقفر وفي وح... حالة رفض وحالة عدم قبول عمرك ما توصل يعني خلينا أقول بقى معنى تاني حالة الصبر بتخلي العقل يسكن يقوم يلقط الأفكار اللي تحللك المشاكل هم. حالة التوتر تخلي العقل ما يشتغلش وتبدأ تجيلك أفكار سلبية لخبط لك الدنيا أكتر طب أنا وصلني المعنى كويس قوي كويس. بس هل سيدنا أيوب الاتلاق اللي هو حط نفسه فيه عشان هو اللي اختار يصبر بمزاجه تمام هل ده جزاء اعماله مش جزاء اعماله انتبهي كده سيدنا ايوب قال رب اني مسني الشيطان بنصبر العذاب مم. مش قلنا اي حاجه بتحصل الانسان بسببه اللي بيخاف حاجه تحصل له اه بس سيدنا ايوب كان خايف كل ده يروح فراح سيدنا ايوب خاف على ابنه يتاخد فتاخد اللي بيخاف على حاجه تروح ما ده من اعمالك بس مش حاجه وحشه عملها ايه مش حاجه سيئه عملها كده انا كده انا عايز مش ده اسمه ظن مم. ظن ايجابي ولا سلبي اللي هو ايه اصلا ان انا اظن ان الحاجات كلها ممكن تروح وابقى خايف اه ظن سيء سلبي طيب افن بالله ظن سوء عليهم ده ايه يعني ده عقاب الظن طبعا ما ربنا بيعلمنا ازاي مش الانبياء جايين بيعلمونا ان انا ابقى مرعوب وخايف ان الحاجات تروح مش ده حاجه وحشه مش معظم انتبهي كده عشان كده الموضوع ممكن يبقى كل الانبياء حصل كل المشاكل اللي حاليا موجوده وربنا علمنا يحلوها ازاي بقى فاهم تقصدي وبالتالي الانسان مش ممكن تيجي له كده ده ممكن ابنك يموت تبقى مرعوب وده اللي حصل زي ايوب طب ما يقوم هو ابنك مع... يحسق ويجيب ي... له مرض بسببك طب ما هو بالمعنى ده اننا بنمر على ذنوب كتير جدا في حياتنا فايز. فمعناها بقى بالمعنى ده ان احنا كل ما تعمل ذنب انت بتتجازى يعمل... هنروح في... في الحساب فين بقى بقى ايام ايه تدبي النقي التقي بيحصلوا إيه؟ أول ما يحصلوا مشكلة أول ما يبدأ يعمل ذروب يقوم ربنا يبعط له حاجة تنبهه هم. إنك تتدايق الأول بيقى عن نفس ما انتبهتش تبقى قلم ما انتبهتش يقوم العضو العضاء يحصل لها حاجة في الجسم هم. ما انتبهتش تجي لك من بره بقى حلو كده؟ طب انتبهي كده ما ممكن واحد يقوم إيه بقى لشي طب يلعب في دماغه الله طب أنا بقى خلاص بقى لو طالما الإنسان اللي ربنا بيحبه او المؤمن يعني مم. لو عمل ذنب بيجيله ابتلاء شديد ولو مش مؤمن عمل ذنب بيجيله ابتلاء بسيط طب ما أنا مش عادي أكون مؤمن بقى هقوله إن المؤمن ربنا عرفه إنه لو استعاذ من المشكلة هتروح بسرعة مم. زي مساعدنا يجب عمل فيه أنت أقصد وبالتالي انتبهي كده خديها قاعد أنا مثلا لما عرفت المعلومة دي بقيت حساس لدرجة أن أنا مش سعب بنمشي في القوضة أو في البيت مم. رجلي تخبط صباح الصفير ده يوم مخبوط خطة عمل افضل بسرعه استغفر عشان ما تزادش طب دي فتنه جدا لان في ناس واحد بيشوفهم بيعملوا مبقات يعني كويس. وتبقى علنا وفي النهايه ممكن ما يحصلهمش حاجه وبيموتوا على كده لا لا لا, لا بيتهالك على فكره ما بيحصلهمش المفاجاهه اللي حصلت مثلا لا لا لا ده فن والله انتبه كده اللي بيحصل ان الانسان اي حاجه بيعملها سلبيه بيجي بسببها مشاكل ممكن تكون انت شايفاه عنده فلوس وعنده مثلا مادي بس من جوه مش ضايق ما بيعرفش ينام بينام مهدئ امم بس انت تعرفيش احنا بنعرف الاعذاب بقى او مراكز من جوه مش متهني ولكن يعني ده ده عقاب بسيط برده مقابل ان هو بقى اتالم وثاني مره بزيت. لا انا أصد... على فكره لا لا أنا لا انا اقصد ان حد انقص الدرجات خيالي. ما طبعا بس احنا قلنا البدايه ايه ان الم النفسي بنبتدي بعد كده بيبقى في ألم جسدي يبقى في كذا اكيد في ناس بتبقى متالمه الم فظيع جسديا لا انتبهي والام الجسد يعني انا لما قلت الم مش قصدي الم نفسي نفس اقل هو الأعذاب النفسي أصعب أعذاب الجسدي آه طبعاً طبعاً. بس أنا بتكلم يجيب ألم نفسي وسيط ديء حزن خنقة مم. يوم الألم يزيد بالأعضاء تتخبط آه. يوم الألم النفسي يعلم فلوسك تروح أو يحصل لك إنك عندك كل فلوس بس يجيب تهني مم. مش داي طعم حاجة آه. معايا يعني أنا مرة من ضمن الحالات اللي قابلتها واحد ملياردير كان عنده أزمة نفسية وفقير ليه فقير مم. فلما قعدت تكلم معاه بسأله بس سؤال كده قلت له معليش أنا آسف سؤال محرج ف <تصفيق> قال لي 500 مليون دولار قلت له <تصفيق> ايه وفقير راح معيط قلت له معليش انت ليه كده ليه شايف نفسك فقير عايز اعرف هو شايف <تصفيق> نفسه وقير بالنسبة لمن قال لي أختي عندها مليار ومتين ألف ابن عمبي عنده بقاله 500 <تصفيق> انا افقر منه عندي 500 ومتدمر وبقاله سهنت سنينين بيحارب عشان يبقى زيهم مش عارف فبيتعذب بالفلوس <تصفيق> معايا وبالتالي الناس بتتخدع وقدام الناس عمره هيبين هيصرف ويبين عايز يبين انه غني فهي بيجيب اغلى عربية ويعمل كذا ومن جوها متدمر اصلا مم. فبقول لناس ما تتخدعش في مظاهر مظاهر خداعة احنا عندنا فعلنا نفس بنشوف حاجات لا تتخيلوها بنلايح ايات ربنا متحققها بالفعل مم. وبالتالي الصبر بقى يخليك توصل الى ادافة جميلة هرجع بقى عشان نختم بيها مم. سميها بقى سميها. تعرف تستمتع فيها وانت السبب أنا اختار بس ك... أ... أ... وكل سنة <تصفيق> انت طيبين <تصفيق> اهم حاجة ان 29 حلق دول عدوا كده مرور الكرام يعني بس محتاجة عمك رهيب جدا جدا ولازم نأكد عن نقطة مهمة جدا ان في حاجات يعني دكتور احمد حتى دايما يقول كده هو اجتهد وهو الفكرة الاسسية اللي احنا بنعيد ونزيد فيها ان دي دعوة للاجتهد دعوة, دعوة لتفكر دعوة انك تدور دعوة انك تعرف ان لسه قدامك كتير واعرفوا انك ممكن تحس ان البرنامج لخبطك اصبر بقى اصبر واخدها خطوة خطوة امسك اسم اسم كده وعلى فكرة الحلقات انا عاملها بطريقة او بقولها بطريقة معينة بحيس انك كل ما تسمع الحلقة هتضيف لك معلومة جديدة طبق ورجع اسمعها تاني هتلاقي مم. حاجة نوارد تانية وحاجة نوارد تالتة كل ما تطبق وتتقن اسم خش على بعدين وعلى بعدين وافتكر 19 مرة غير الاسم جواك واكده فعقلك 19 مرة عشان الاسم الجديد تحفظ واتفرق من الاسم الايجابي مم. والاسم السلبي جميل. وتبقى حياتك جنان احنا, احنا شا الله. ان شاء الله اول 3 بعد نعيد باذن الله اللي هو هيبقى هواء برنامج العيشه واللي عايشينها ان شاء الله دكتور احمد يبقى معانا على الهواء بقى <تصفيق> على الهواء تليفوننا <تصفيق> ضروري قوي قوي بقى تسالوا بقى اللي انتوا عايزين تسالوه وطبعا على الفيسبوك ان شاء الله سواء عند الدكتور احمد او عندنا الأسئلة عندي انا اسئله بس عند دكتور احمد ناقشوا براحتكم ان الله إن, إن شاء الله دكتور رحمد هل لديك أقول أخرى بعد 29 حالة يا رب, رب تبقى بداية تفتيح كده الذهن ونعناشة للدماغ عشان أفكر هم. وتأكد وتبين ونطلق في الحياة عشان تبقى حياتي جنة وعيش العيشة الراضية بإذن رحمة وصلت معلوماتك كلها إلى حد ما إلى حد راضي ما عنها إلى ما طبعا المواضيع عميقة بس إلى حد ما وصلت الفكرة هم. وصلت الهدف اللي أنا عايزه إن عايز الكل يبدأ يشتغل ويدور ويقرأ ويبحث شاء الله شكرا جزيلا دكتور احمد انا نفسي يعني اخذت دروس مكثفه واكيد ان الله باذنها هبقى يعني وحشه قوي لما ابتدي يعني اول واحده هتبقى <تصفيق> <حسبيت> كويسه هسميها <تصفيق> <تصفيق> يا رب إن شاء إن شاء الله. الله شكرا جزيلا دكتور احمد واحنا نشكركم جدا جدا نتمنى تكون رسالتنا وصلت حسناتنا وحسناتكم بقى وحسنات دكتور احمد الله. الله شكرا جدا والسلام عليكم ايوه